والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فؤدهم ذلك أذكى لهم إن الله قبيح بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واليضربن بقمرهن على بيوبيهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلا لبرعولتِهن أو أبائهن أو أب برعولتِهن أو أبنائهن أو, أبنائهن أو أبنائهن أيمانهن أو التابعين غير أولي إربة من الرجال أو التابعين غير أولي إربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يغربن بأرجلهن ليعلم ما يففين من زينتهم وتوبون أَنَّى يُهَلْ مُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ